السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد النبي عليه الصلاة والسلام في مشاهد حياته العظيمة التي نستكشف عظمتها في كل يوم يربط نفسه بخط الأنبياء الطويل الذي بدأ بأبينا آدم عليه السلام وختم به صلى الله عليه وسلم ونحن كأمة الإسلام لا نفرق بين أحد من رسل الله عز وجل كما في الآية التي تعد بمثابة دستور يومي لكل مؤمن ومؤمنة لا تأتي ليلة على واحد أو واحدة من المؤمنين إلا ويقرأ هاتين الآيتين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام يربط نفسه بخط الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى أن ختمت به الرسالات ولذلك لما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون يوم عاشراء فلما سئلوا عن ذلك قالوا هذا يوم النجى الله عز وجل فيه موسى من الغرق فنحن نصومه شكرا لله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى وفي رواية أحق نحن أولى بموسى منكم فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصومه ثم قال لئن عشت إلى قابل لأصومنى وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب مخالفة أهل الكتاب فيما يقومون به حتى في تسريح الشعر كان النبي عليه الصلاة والسلام يسدل شعره السادل اللي هو يسيبه كده كل شعره تروح في اتجاهها ثم ترك السادل إلى فرق الشعر عليه الصلاة والسلام حتى يخالف الذين يسدلون شعورهم النبي عليه الصلاة والسلام حين يقول نحن أولى أو أحق بموسى منكم لعلي به صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه آمنوا به في زمنه وهذا النبي له من باه؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا لهم مين؟ إحنا أمة الإسلام إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين يبى الأنبياء لنا جميعا أسوأ كما في سورة الأنعام في قول الله تبارك وتعالى بعد ذكر الأنبياء حوالي 18 نبي ورسول ذكروا في آية وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قوم الآية 83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 فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده اللهم من دول فبهداه مقتده الأنبياء طب وربنا أعطى الأنبياء إيه؟ الكتابة والحكمة والنبوة يب دين فقط ولا دنيا ودين يب نبوة ولا نبوة وسياسة يبّة إذن الانبياء كانوا يأتون بما يشمل خير الدين والدنيا يبّة إذن الانبياء كانوا يهدون الناس إلى صراط مستقيم في الدنيا وإلى صراط مستقيم في الآخرة الذين فصلوا أنفسهم عن خط الأنبياء وطريقهم ضلوا وأضلوا بل ضلوا ضلالا بعيدا ضلالا مبينا الذين فصلوا أنفسهم وقطعوا علاقتهم عن خط الأنبياء ضلوا ضلالا مبينا صاروا يقولون الأنبياء درويش ده معنى كلامهم يعني الأنبياء فقط جايين وقولوا للناس صلهم وصومهم وزكهم وحجهم بس وأخلاقهم تبا حسنا طيب والدنيا يا جماعة لا الأنبياء ما يفهموش في الدنيا احنا اللي نفهم هو ده كده يعني لو ما ألوهاش بلسانهم ألوها بإيه بالحال في حاجة اسمها لسان المقال ولسان الحال لسان المقال بيصراحوا بالكلام ولسان الحال فحوى الكلام تدل على كده مش عايزين الأنبياء يحكمون عايزين هم من يحكمون مش عايزين الأنبياء يهدون عايزين هم من يهدون طبعا أمه مش هيهدون هم هيهدون لو مشين وراهم إنما الأنبياء طريقهم مستقيم أولئك الذين أتيناهم الكتابة والحكم والنبوة بعد كده أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده هذه المقدمة بين هذه سورة الأنبياء سورة الأنبياء يجدر بنا أن نقف عندها وقفا لكني سأخذ لقطات من السورة في ظل المشهد الذي استمعنا إليه نحن أولى وأحق بموسى منكم فتعالوا نشوف مش بموسى الوحد ده نحن بالأنبياء كلهم أحق لأننا نعرف للأنبياء حقهم وقدرهم ونرفعهم إلى المقام الذي رفعهم الله عز وجل إليه ولا ننسب إليهم أي زور أو بهتان أو ما شابه ذلك الله عز وجل يقول في مفتتح سورة الأنبياء لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون يعني أنزلنا إليكم كتابا اللي هو إيه؟ القرآن الكريم طيب فيه ذكركم يعني إيه ذكركم يعني شرفكم وعزكم ومجدكم وفخركم على حد قول الله تعالى في سورة الزخرف فاستمسك بالذي أوحي إليك الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولأماته فاستمسك بالذي أوحي إليك ما قالش فتمسك قال فاستمسك وفي اللغة العربية زيادة أحرف الكلمة تدل على زيادة, المعنى زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى وأمر لك بالصلاة واصبر ولا واصبر؟ واستبر طيب ايهما ابلغ استبر ولا اصبر استبر, استبر. لان فيه مصاعب حتواجهت تفرط في الصلاة هنا ألف استمسك كأني بطرف اخر يريد ان يجذب هذا الكتاب من بين يديك ويطرحه وراءه ظهريا واحد بيشد منك حاجة هي اللي بتهديك هي اللي بترشدك هي اللي بتنورلك حتسيبها له بالساهل ولا حتستمسك بيها هو يشد وانت ايه تزداد تمسكا هو يزداد في الشد والجذب وانت تزداد في الاستمساك والثبوت والثبات قال فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم طبعا الجماعة اللي بيحربوا الشريعة الإسلامية في زماننا وقبل زماننا وهي نغمة واحدة يعني مفيش حاجة جديدة كل اللي بيتقال دلوقتي من شبهات حول الشريعة الإسلامية تقال من مئة سنة ومن مئتين سنة ومن ألف سنة واللي بيقرأ كويس يلاقي الكلام ده موجود بس فقط إيه اللي الاشخاص. وأسلوب الكلمات لكن الشبهات هي الشبهات ربنا يقول إنك على صراط مستقيم تبقى أنت عايز توصل بالبلد وبالأمة البر الأمان لازم تستمسك بإيه بالكتاب والسنة بالذي يوحي إليك لكن اللي عايز يجيب لنا أي أفكار تانية يحكمها فينا واللي يحط لنا أفكار فوق دستورية يحكمها في اكتاب ربنا وأول حاجة المادة التانية اللي هي الشرع الإسلامية يبقى دا مش عايزنا على الصراط المستقيم دا عايزنا زي الأرجوزات نتنطط من حاجة الحاجة والنقل اللي يعجبنا فاستمسك بالذي يحيي لك إنك على صراط المستقيم وإنه الضمير راجع لإيه للذي يحيي إليك القرآن والسنة وإنه لذكر لك لذكر ذكر يعني عز ومجد وسيادة وشرف وفخر وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون بفصورة الأنبياء بيقول لي لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون يبقى كل اللي عايز يبعد عن القرآن الكريم ربنا حكم عليه بأنه هو ايه مجنون دول مجانين اللي عايزين يبعدون عن القرآن ويحكموا فينا علمانية والإبرالية وشعية وهباب مزافة ده دولا معرفوش حاجة عن شراء دولا لا يستطيعون قراءة القرآن الكريم دولا لا يستطيعون أن يقرأوا السنة وإن قرأوها لا يفهمونها على حقيقتها المهم أدي أول آية يخليك فكرها أول تعال شوف بعد كده في سورة الأنبياء يقول الله عز وجل مبيناً مهمة التي جاءوا بها في الايه 25 وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون يبقى الانبياء جاي جايين بايه بالتوحيد خد بالك وما ارسلنا من قبلك من رسول ما هي سوره الانبياء يبى كل نبي جاي بالمهمه دي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله انا فاعبدون فاعبدون دي تصرفها ازاي يعني صلي وصم وزكي وحج اه بس مش ده بس فاعبدون يعني الحياة كلها تب منضبطة بشرع الله وعندنا في مساحة ثابتة ما تتغيرش فيها نص من عند الله العزيز الحكيم وفي مساحة فيها أصول حاكمة وحضرتك تصرف في ضوء الأصول الحاكمة حسب زمانك ومكانك وشخصك وحالك يبقى فيه ثوابت وفي ايه متغيرات مثلا المواريث عندنا في دين الإسلام ثوابت ولا متغيرات ثوابت لا تقبل الشاك بدليل إن إحنا في سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى عقب آيات المواريث قال لنا إيه تلك اسم الإنشاء نرى إحنا إيه للمواريث من أول قوله يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثان إلى آخر الآيات يقول تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها لنار وخالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الليبراليون والعلمانيون والشوعيون يقولون الميراث في الإسلام ظلم للمرأة هات للبرالي أو العلماني أو الشوعي ما بيقولش كده يبقى كافر بالعلمانية والليبرالية والشوعية جميع المؤمنين بالعلمانية والليبرالية والشيوعية بيقولوا الإسلام ظلم المرأة في المراث لأن دي مبادئهم القذرة وبيغلفوها وعايزين يضحقوا علينا على ان إحنا عندنا أكتر من ثلاثين حالة المرأة تاخد فيها أكتر من الرجل إيه رأيك بها هو الموارث كلها في الأيتين دولة ولا فيه سنة بتكمل الله عندنا أكتر من ثلاثين حالة المرأة تاخد أكتر من الرجل وبعدين هذا شرع الله تلك حدود الله قعدين يقولوا لا أه. مما بدئنا أن نحن نسوي الذكر بالإيه؟ بالأنثى طيب الربا وأحلى الله الباعة وحرم الربا طيب الربا ده حر في زمن دون زمن والليلة أن تقوم الساعات الله عز وجل يقول ذلك في مختتم سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقبل ذلك وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد أي إلى أكل الربى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ثم يقول بعد آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين معنى كده اللي بيحل للربى أو بيروج للربى أو بيقيم اقتصاده على الربى إيمانه فيه إيه؟ شك على طول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون سبحان الله يجي يقولك الاقتصاد ما ينفعش يقوم من غير ريبة هاتلي لبرالي واحد بيقولي الاقتصاد ما ينفعش من غير ريبة الاقتصاد عند اللبراليين والرأس ماليين والشعر لابد فيه من الريبة وعدين يحربوا البنوك الإسلامية بكل ما أوتوا من قوة على عجريها وبجريها البنوك الإسلامية مهش كاملة 100% لها وعليها بس هاي تجربة أكتر من 300 بنك و... وفيه علماء على مستوى العالم بيحكم يبقى يقول لك ما ينفعش اقتصاد من غير بأن تبتحلمهم بنحلم لي يعني شرع ربنا مليش واقعية شرع الله عز وجل يدور بين المثالية والواقعية فلن تجد شرعا كشرع الله عز وجل لا في المثالية ولا في الواقعية والتطبيق وهكذا دواليك فالمهم الأنبياء جم يقولوا إيه وما أرسلنا من قبلك من رسول الإن لا نوحي إليها أنه لا إله إلا انا فاعبدون فاعبدون يعني لا إله إلا الله تحكم علينا في حياتنا كلها السياسة والاقتصاد والاستراتيجية والعسكرية والتربية وعلم النفس كل ما يخطر على بالك تتحكم فيه ما بين مساحة الثوابت التي لا تتغير ومساحة المتغيرات التي تتجدد حسب كل زمن وحال ومكان بما يناسبه في ضوء اجتهادات العلماء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم دولا اللي يفهمهم لأن عندهم آلات الشريعة طب شوف لقطة حلوة أو في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربنا بيقول في سورة الانبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إن إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فاعبدون حصاروها الليبراليين والعلمانين والشيعون في إيه في العبادات الصلاة الخ... الاركان الخامسة وقال له ما شفناش ركن سادي ساسم وتحكم الشرع الإسلامية هبل بيستهبلوا على الناس ج طب تعالى شوف كده العبادة ايه في سورة يوسف عليه السلام اظن احنا مش بنخترع قرآهان ده, ده اكتب ربنا سبحانه وتعالى في سورة يوسف الآية أربعين يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله الحكم اللي هو ايه التشريع التشريع, التشريع اللي يحكم حياة الناس والتبطى في كل شيء عبادة ومعاملة وعلاقات دولية وكله إن الحكم إلا لله اللي يعنيني بقى الفقرة اللي جاية في الآية أمر ألا تعبدوا إلا إياه يبقى تحكم الشرعة الإسلامية دخلف ضمن الإيه؟ العبادة امر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم واللي عايز غير كده اللي عايز يفصل الحكم والسياسة عن دين الله يبقى ده العوج بعينه يبدل انحراف بعينه ولكن أكثر الناس لا يعلمون شفت مهمة الأنبياء أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أقفزوا قفزة سريعة إلى قول الله تعالى في الآية 50 في الصورة وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون اللي براليين والعلمانين والشعون بيعملوا مع حكم القرآن دلوقتي ينكرونه ويرفعون رايته ده يوم لا إله إلا الله ما تكتبت على العالم في الميدان الكلاب بدأت تنبح في الفضائيات كلها الحاق ويا جماعة كلمة لا إله إلا الله موجودة على العالم يعني كفر اللي كتب كلمة لا إله إلا الله ويوم ما لقوا علم السعودية في الميدان يوم المظاهرة بتاعت الجمعة تسعة وعشرين قالوا بس علم السعودية طب ما كان في علم تونس وعلم ليبيا وعلم سوريا وعلم فلسطين إيش ما على علم السعودية ونشنت على أين يا فالحين تعال شوف وهذا ذكر مبارك أنزلناه يبا النبي جاي بإيه بالذكر اللي فيه إيه شرفنا لقد أنزلنا إليكم كتبا فيه إيه ذكركم ففي الذكر ذكركم في الذكر يعني في القرآن وتحكم الشريعة شرفكم وعزكم ومجدكم طيب في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين طبعا مفهوم منه اللي حيترفع به ومنه اللي حيتخفض لحيستمسك به تركت فيكم ما اعتصمتم أو تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي اسمع بقى القرآن ربنا بيقول عنه إيه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صلاة مستقيم ظلمات إيه؟ من ظلمات السياسة إلى نور السياسة من ظلمات الاستراتيجية لنور الاستراتيجي من ظلمات الثقافة إلى نور الثقاف من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد من ظلمات الجهل إلى نور المعرف من ظلمات الحكم إلى نور الحب في كل شيء ويهدهم إلى صراط مستقيم أنتقل انتقال أخرى سريعة شوف كده لقطة مع سيدنا إسحاق ويعقوب ومن قبلهم سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول الله تعالى في الآية الآية وسبعين وجعلناهم أئمة الأممين الانبياء وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا يهدون بايه بامرنا يعني الانبياء بيجيبوا من دماغهم بيجيبوا من عن ايه يصدرون عن ايه عن امر الله يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات عارف فعل الخيرات دي تدخل في كل مجال يخطر على بالك واقامه الصلاة وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين آتي إلى آية أخرى سريعا برضو في قصة زكريا عليه السلام وزوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين بعدها بآية إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إنت ملاحظ فاعبدون فاعبدون يعبدون ملاحظ؟ والعبادة هنا معنىها الضيق اللي بيشيع عند الناس اللي يقام الصلاة ويداية الزكاة وصور مضوح حج البيت ولا بمعنى تفعيل الشريعة في كل ذرات الحياة هي دي, هي دي المهمة اللي جيبها الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ثم تأتي البشارة اللي يمشي وراء الأنبياء ويتخذ الأنبياء قدوة ويتخذ الأنبياء هداة وانت خد بالك يوم التاريخ ما انفصل عن حركة النبوة يوم احنا مضعنا هو التاريخ بيقاس بالبطالمة والقياصرة والأكاسرة والفراعنة والرومان واليونان والكلام ده مش تعلمنا التاريخ بكده احنا تعلمنا التاريخ اللي درسناه كله عبارة عن ايه بطالمة وطيالسة وقتاصرة وكاسرة وفراعنة ومش عارف ايه يقول لا بدين الحضارات اللي امتدرس لا خطأ ده جميع الحضارات اللي احنا عاديين نقولها كلها. حضارات وثنية الفرعنة كانت حضارة ايه وثنية يبتعبد البشر يبتعبد البقر العيش بيس كانوا بيعبدوه يبيعبدو الشمس اللي هو بيقول لك اخناتون اول واحد عرف التوحيد قال ايه في قناة المصرية الفضائية او في قناة تانية كده حروف هانجليزي فالمهم بيقول احنا المصريين عرفنا التوحيد قبل الانبياء ما يعرفوه بسبع تلاف سنة لا مش عارف حاجة عن الأنبياء خالص أما فين سيدنا أهدم وسيدنا أهدم ده كان فرعوني بقى إيه؟ يمكن كان فرعوني وإحنا مش عارفين الله ده الأنبياء هو من اللي عرفوا الناس التوحيد وربنا سبحانه وتعالى قص علينا القصص لكن دي ناس مخرا ضارب فالمهم يبقى حركة التاريخ تدرس من خلال إيه؟ الأنبياء لازم أجي كده في كل زمن أشوف من النبي اللي غير مسار التاريخ وكل نبي بيجي في زمنه وبيخي... بيغير مسار التاريخ فإما أن يكون له أتباع ينصرونه فينصرهم الله عز وجل وإما أن يكون هناك المخالفون المعاندون فيهزمهم الله عز وجل لو التاريخ اندرس من غير حركة الأنبياء وتأثرهم في التاريخ ما بين حزب لله وهم الغالبون وما بين حزب للشيطان وهم الخاسرون المهزومون لو ما درستاش التاريخ بكده قل على الناس العفا تعالى شوف بقى البشارة لما نمشي وراء الأنبياء ويحكمون بالذكر الذي أنزل عليهم وطبعا الذكر الختام للتوره والانجيل والزبور وصحف ومثل اللي هو ايه القران الكريم اسمع كده الايه بقى وهختم بيها 105 في سوره الانبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم سمعني الكلمه كده عابدين وإحنا قلنا العبادة معناها إيه؟ تفعيل شرع الله في ثرات الحياة ما فيش حاجة اسمها ما فيش حكم لله فيها دين أو دنيا هم اللي ليصلهم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادية الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ يعني تسلمون لشرع الله عز وجل وتنقادون له وتخضعون له أم تكونون غير ذلك؟ إن شاء الله غدا نربط بين صورة الأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان والشعراء حاول لك الربط بينهم يبقى زي في تصوري في ربط بين الخمس صور دولة لو إحنا مشينا معاهم حياتنا تستقيم موعدنا غدا إن أحيان الله وصل لهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم